التسجيل السابع عشرة. استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة وانطق العبارات ما الفرق بين المؤمن والمنافق والكافر يا أمي؟ المؤمن يؤمن بكل آيات الله بلسانه وقلبه والمنافق يؤمن بلسانه فقط والكافر لا يؤمن بآيات الله جميعها وما جزاؤهم عند الله المؤمن في الجنة والكافر في النار والمنافق في أسفل النار